اللهم اني اعوذ بك من عذاب النار واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن واعوذ بك من فتنه الدجال